السيف أصدق أيها الكفار سنجيبكم ولتنشر الأخبار أنا نعاديكم لاجل عقيدة ولكي تحكم بالكتاب الدار براء منكم يا مجوس وقتلكم فرض وتاج كرامة وفخار إنا تبايعنا على الموت الذي تخشونه ويحبه الأبرار وَلَقَدْ رَأَيْتُمْ بَأْسَنَا فِي دَانٍكُمْ مِنْ قَبْلُ تَشْهَدُ فِرْقَةٌ وَمَطَارٌ وَلَقَدْ رَأَيْنَا كَيْفَ أَنَّ جُنُودَكُمْ إِذْ مَا تَقَحَّمَ جَيْشُنَا فَتَبَارُوا إِنَّا أَقَمْنَا خيلنا وغمادنا قد كسرت وتجرد البتار لا لن نعود السيف في أجفاله حتى تسين من الدم الأنهار والله لا نرضى بغير فنائكم يا مشركين بأنكم كفار أو دون دين الله نهلك كلنا إن القعود عن القتال العار السيف